يجيب له الصفحة وارد وفي عز الشمسة رح له بي مكسوب بجد يلمس حتى الورد بأيدي ويقول لأنا عندي بارد ويه ما يرضاش أسلم عليه ويسدني ويمشي تاني وبعينه بيعلقني بيه طب لتعرف ببعض مش رادي يقول مايا حد كل حساب ما أعرف ويا